السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وضد أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة Arab Podcasts ومعكم الأستاذ شادي السيد سلام وتحياتي من قناة Arab Podcasts دانيال الأستاذ شادي السيد واليوم إن شاء الله سنستمر في سلسلة التعبيرات المشابهة دانيال إني إن شاء الله كي أكمل كان دي بلاي لست أن كمان يع ولدينا هذه التعبيرات إن شاء الله هذا كتاب نية أتو أكام بحس أنكبا إني عادة غالبا في كثير من الأحيان في كثير من الأوقات كلها بمعنى بياسانيا سموانيا أرتنيا بياسانيا بياسانيا تمام طيب ونقول في جمل كتابي لنك بكلمات كلمات, كلمات عادة أستيقظ قبل الفجر بيسانيا سايابا ننسب اللوم صبح غالبا أستيقظ قبل الفجر في كثير من الأحيان أستيقظ قبل الفجر في كثير من الأوقات أستيقظ قبل الفجر كلها بنفس المعنى سموانيا دنن أرطني أنك ساما في مثال آخر ديشن تهلين عادة أستعد للعمل مبكرا بيسانيا سيابر سياب أن تؤكر جالبي أول غالبا أستعد للعمل مبكرا في كثير من الأحيان أستعد للعمل مبكرا في كثير من الأوقات أستعد للعمل مبكرا طيب مثال آخر عادة أقابل أصدقائي في المطعم بيسانيا سيكتمو برسامة منتمن سيادي ورونغ غالبا أقابل أصحابي في المطعم في كثير من الأحيان أقابل أصدقائي في المطعم في كثير من الأوقات أقابل أصدقائي في المطعم حسنا المثال الأخير شونته ينكر أخير عادة أزور أسرتي في القرية عند العيد بيا سنيا سايا منونغ ينج... منغوجوني ين... من ينجني... ان شاء الله يكون النطق صحيحا منونجوني كل ورجا ساي دي كامبونغ اتاو ديسا سعد hari raya اتاو عيد عند العيد طيب غالبا ازور اسرتي في القريه عند العيد في كثير من الاحيان ازور اسرتي في القريه عند العيد في كثير من الأوقات أزور أسرتي في القرية عند لايف. وهذه هي تعبيراتنا لليوم. دميتو كبنيا تؤهريني. شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة. وفي أمان الله. شكرا لكم من رنجر كان بيك. ونتوقع مني درسنا البارد. وفي أمان الله.